حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم بِهَا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم Re